وش نقول بيوم من عرض عن الجلي والمال يجثون منه للحشر يوم بعدنا عن النهج القوي للتبع ولا انتهاج للأمر وش ن ما لا يجدون منه للحشق يوم بعدنا عن النجل قوي لاتباعنا انتهاج بالأمر وش نقول اليارك هنال الخليل كم عصير على القول الذميم والمحاب شاهدات بالوزن يفنلقى ربنا الرب العظيم والذنوب بحور ما تعرف كيف نلقى المصطفى الهدي الكريم والغرابة ملدني أنا خطى اه يا مرسى المشاعر يا غمير كيف يجانب عليكم خير بشار يا علي كيف جاءت دمعت قبل الوطن يا علي بالبيد كدران الفتن باتباع الهدي واصل في صبر واشتياج المصطفى لشوفك فخار وازدياد الأجر والرض النظر يا غريب بين جدران الفتن باتباع الهدي واصل في صدر واشتياج المصطفى نشوفك فخار وازدياد الأجر والرض النظر واش نقول بيومنا رضع الجني